الحديث الثاني هديث الله هذا النحي روى مسلم أنا أعطيك أس كم يتونك يا سبعا كنت على جينا روى المسلم فقط روى المسلم إمام بن مالك إمام مسلم هو مسلم إليه عن أرس بن مالك رضي الله عنه قال إنو أنا سيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفك في الجريء بين لباقك بض حتى تبلغ إلى, الى, الى يوم القيامة ما ربط أنا أنا جنبي بحمرة إيمانه هو النبي الله عليه وسلم أنا أنا جاني إيمانه وهو قبض لباقك و الضمة الصعبة أولادي بفريس بسكوك ساس سعيد من حبانك على هكذا ساس حا أنا إذا أصعد كمرة واحد ما ساس أنا روح من ستة إلى فرت بيح فرت بيح واحد يكسر ما حتى النجدة أولًا قفز سميكتي كمرة وأقوى ران اللي ينير محمد صلى الله عليه وسلم وكب دمك لو قبت اللي يده وكوراً دلتي بسو ودلتي ايكو سرى يصومات هلا يدار لبطى قدو إلا تكردو وحكي عن الدينكو دي أكبرتو آداركو دي أكبرتو فالحب عاكو تكردو أم حريسرتو سداسة تكردو لم أرغمده اللي هو بلا الإسلام في قيمة قبطة فاسو شيء ما قال ما ينبط الوحي وكحزب البلد حرية دي وقلق اي وائلني اسلام فوق الضباء فوق الضي حقو ديو كحد الدي ها سياسة د امه او قره او كرسي الدين انت وسيره لا غدو اي ما كرامينا غدو يخدم استافره تشو ملي غير ولسوريه دج في ركشارينا لازمين ها هو وجينا لواله تيلا تي فالكو ماشي هكا قد جاء زمانه في سمعت شرفها وخرب وخرب وغرب وغرب وغرب وقلق وقلق وقلق. من عقاب من صانوا و توجنا و مسلم مسلم هو الله قال رسول الله عليه وسلم من أعرفك في <تصفيق> رجالية تلك الأبقى <تصفيق> حتى تبغى <تصفيق> إلى أي قانك جاءوا إمانا يومات مرنة قياما أنا أنه يوم هو هكذا صاص حالنا فرقا يبسلتها إيه فرقا بحيو اسكو النبي صلى الله عليه وسلم وضمن مبقى هو اسكو الطمئة يا أصابح الفلس فلنسكو كان كسب كان شعبا كدري وعي حديث كولير رمك الله وفي كان الترميد جانع الترميد وحا كوصو بان فاقم كوصو بان يا يأطر دخلت وانجلا وحديث الروايات في رواية ملح دخلت وانجلا هو مدر انا عنه ايوهو حساقا خالتنا تا انجلاينه كهات لين ساس وكيحان واشعار مدر ووشاري بقصب الايد بقصب سفر فاته ينسى كلا يتنكرو كان مدر وانجلا ينقم وكلا رفقا بطبيه حاله لتبعارا عالم علوم مصدق ونور السوق علينا نور رحمه الله شركيس قال الإمام النووي امام النووي رحمه الله سب مو عقله حاله لتبعارا لابد قد قد ومعنى اعلهما لابد قد قد هذا قام wa tarbiya te tarbiya ee uustiga iyo waxa naxwi ma wax la mid tah caala waxa loo leeyahay qotii waranka koobusteyga karasho dirkoo darkoo di ko سلاو عليه. قالوا اللهم ارحم الله ومعنا آلهما آلهما معنيه قام عليهم قطب استاوي بالمقمط في تراسه المستغ و الترقيه في فرقيه هي ونحو وفي الحديثين شيخ عطىك تعليق هنا لا حديث وفي الحديثين لا الحديث وحافظه بعض ايضا هو فرقيه في غبها الا تربيه يو اجي دلي له وين انتي اكو الحديث اذكر ورد اللي هي لا تربيه ايوا تاعيمين غبها الا بره ما شيغا فيه شيقه يعني سوف يكون سبن استحاله للدنيا في الدارين الدنيا لا تربيه أهلا بنا الحديث كو صلاة تباح إلا القربية أهلا بروه وحاق يكتشلتو لبانتو ذا الدولي وحا, وحا إذا يسانا من الحديثين الرب حديث ألا يتمنى إنا اللّا شعلا يسان بوتهما إنا من فاع غالبا عرورا خودة شهدهنا غباق وحا إنا شعلا تليم إنا يبدي منطق غباق أسو ساسي شعلا فراح رجاله قالوا بسينه كون فرحوا وان هذا يكون مولاته وورد على ايدي لهي بسين نعم هذاك توصلناتو يمكن اني ترفعنا طلب اني لا نمد نقطه طلب فهمت ما هذاك كل يا بسين منعله بسين ما لا ويستفادوا حلقة في نفس الحديثات لابد الحديث الله لا يتمناه إنا الله شكلا يسان نوتهن كباحة إنا بيرتان وإلا يدخل وإنه سنجري الهم بروجه هو الحجنة إيرانيه في قلبه بقى قلبه إِذَا إذا أبشير معك الله هو بشاريه بإذنك بحب سلامتوا أم الشيط حيثا قبرت وإنا تلينا غبره خطاب الحمد لله اصباطك جماله وكان يثاب دنيه طيبه الله قد ما شاء الله ومن عزه ومن اعزه مركه وان سنكم جنو كفخ مركه الى غبره خطاب خرافا مخارفا حال يهبك خرافا قال للمسلمين ترقي ايه تهيجك ايه غاب ما قالوا له بشاره ايوا ما هي جرت وهي مرج جرت واتيرى يوتري فاص قال ما هو هذا دعوا بطن جودي واي باب شيخ ما قالوا له بشاره وا اسم فاعل نذملون وها نذملو وها والحال هو سن كريم من عبد الصمد نير برو في عبد الصمد نير تكرم نور ويسب قال صافي ها هي جربا ويابا بشرى هذي موغو كشاريو ويابا مركي موغو أحد واتو من عالمنا مسكب بدليل فاميد لدكتور الجبار كود على في، قال له وتشي هو، وتشي والحال أي وتشي بسم الله هو أسو كريم وبيت عبد صلوي، بعبد صل نفسي كرامته يروي بيسير، يثواره وتوسّك كرين عنقل كومي حق، حق كلو السكارين الشراط ما إمامته، ور باتي गाव रुदा फशेर कमा इमा करो निकगल फासे आ हे गाव रे अर्बे शिराफ कमा इमा करो यतवारा हुस्तकरिना मिन अलकाउ हक खुस्तकरिना मिन सुइन ना شان تنفي सगत दे बुशिर اي لو سكو هو وكي ما هيسان او ما هاذيل كما كدينا علاه هو يريد على, على اتهامه ان كنت تحرك شويه او يدس ومتوح وكعاف في كنار انا وكم سميت هذه ديك كاغايه ما أنت تبي تروحوا أصل لا والله سيد هدوه هيسكن ليوه قايسان هديك أنا ولا أصل بهذا هم يتدريوا أصل وقاصن عليهم ياها أيوم سكوه على زوم على إهانتي دول حالك شوي أم يدوسه مسوة أصل ولتي في طوارئ عادوكوا أصل صا وحاق ماذا يمع يحكمون وحاق على قبض من أيام قال حكمهم في فارحهما ولد إلهي يكمل جاية وروى البخاري مام البخاري تلكورية في الأدب المفرق تحت ضام منكريها أن يتننى نوت البنات باكس أيض وروى البخاري البخاريين ما مام البخاريين تلكورية في الأدب المفرق ما عفت بخاريين وكتاب له الأدب المفر هو اسكلي همام البخاري كثيرا تعتبار من كريها بابت وآه من كريها أن يتننى بابتانوه قام لأكي إنه عيسكي أن يتننى قطع إيوه جعله إسته موت البراط يقوم إليه من فا بابتانوه قام له يهي إيوه سرعق المن أن يواجلن بأيه يقوله يهي قطع إيوه جعله بكبت يقول لأيه فا عن عمر بن عبد الله <سؤال> بن خوارزمی البخاري <سؤال> رضي الله <سؤال> عنهما ان رجعن من ان كو كان قسمه عمر ان يقسمه وله من كنطات قطا قسم ما من قطا أعطي أوليب صدق فقال عبدالله الحراميك يقول كله أنت ترزقهن ومرأب بيري حد لبسائه أعطي نياذي سياقا قده لا يا إله إلا رزقي حد لبساني دماغ إلا مبتعنا بير أوليب بيريك مبتعنا حتى الله الله في دينته بالنباره واصل إلهي الأنفل وقالت تعالى إليه ويلي يا أيها الذين الذاتك آمنوا حقبوا إيهنوا قووا أنفسكم نفسيالك إنك إلعالية وأهليكم إهليالك إنك إلعالية ماراً ماراً ماذا ديني؟ إيه التبكي من هذا مارك إلعالية صال الله وقال إلعالينا الصحابة يتصليه قال الإبن رضي الله عنه علموه نذ تفار وقدموه كره ادبي دين تصبره اني كوق مقام كو دين تفارا دين في اقا كني كوخما يالا كو فيريو كبرى قبيله صوب سا سا لك واعلن صدق A tapana, vaikka jobi uinušeisu tarvii, vaan tauli veli semetä tuinušeä hum ku etvi ku kormera. Uahle تعليم البنات كبار الله في الدين هو الدين كله، وتربيتهم هي تربية عليه الدين الأهلية مهمة على القسوة أفران هو شيء عظيم. أنهن جبته أمها كل أطفال، تريال توجيهك إلى يهوي، تريال الكلمة أساسه. مهاراته شيء مهم أهمية بق مهاراته jabaha indii talaabada tarbiyada waxaa ka dhexday gabdhu ciiranka soo koray iyo abuumum khoyaha qayb tarbiyada ilm hay'adto abuu ceelay ku tarbiyey habii ayso ilm iyo tarbiyada insana abuu teeda jeeyi ku koray marka وعلموا رواه أن الذي شجع يشعر خليقة تعليم البنات كما حلب بالدين هنا ذي كود وتربيتهما يوجب تربية عليه الدين كه الأهميته مهم القصوى إفغان تبان هو شجعه أن هنا جبوا امهات أجيال تلياك هو يوكل إليه تلياك القديمة فايما كان الله غمرته بوصنا وقال العلم علم يوال ادب ادب علم ادرك افتقاع ذاك هو نفسه اصفى وحي هو يدوها دي علمي إذاد لهاي انتي سنعي ترغير عروسيه إذاً أجل جالي جال جال جال جال جال حسيني أجل الله تير وراني أجل بار اسعاتك وقف جال جال جال جال جال جال جال عاص أكبر خاصة والمجتمع عدو شغرا وقف عامة الهيدي هاك وصيدا ربك ديب قف <تصفيق> حاطين نمبر جارو إنت عم تقدر في ديو هاي إذا إنت معلم خلال الجيل عنو تلاقي <تصفيق> هذا وجر جار ودين تيجي رفت هذا برهو هذا برهو بوجهك وده وإذا تكلمت به ثم فعل القفر فكر ارنتكلو امنه وهطيب العلم لله الذي بن رحمك من كل علم لله الذي بن رحمك يمكنك لي بيد تؤ يد بيد لديك لي بيد ابوت لي بيد بلشد الى قبوت لي الى قف قوله أسان هل مضحكا وعنكو الفتاة بالشيء الشيء قد لا يؤديه مضحي قف شيء الشيء أسان هل مضحي فهو يبقى علمية تربية هل يسان عموتي لو ثم إن أعداء الإسلام أعداء الإسلام دينك إسلامك أدكى أجل وفؤة لديه مرسا وأقوم جنبين إن إسلام إسلام كبير إسلام كبير إسلام فساده. في إفساد هنا عرور قطع إلا إفساده قطع إلا إفساده أي مفسد بشرة وأو جنبينه طباع البشرة ثم إما أعداء الإسلام إسلام تبيك إسلام تبيك علويات كيسة لابد من إفساد وأو جنبينه طباع في إفساد هنا قطع إلا إفساد الدولة حل إفسادنا بالمتوريات وحيالها كديه القصيرة أه، صح مثلاً الأيرين حرية تقطع، ماين حرية تلاقتها، من حقوق دولاسية حرية القوى يعني هنا، ماشين قوانين مرة، ماركة واحد سكبي جيران، بدك قطعه أطيح، حياك أيك وكدينا جيران صوب هذا اللالك كذي، وعروس قطع لوك كدينا ورو بقية، أي صوب